ولو أني الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه واشتدوا به سوء العذاب يوما قيامه وبدالا مما قال إنما أوتيته على علم بل هي فتلة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال لأ الذين من قبلهم فما أعلمون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ومعهم بالرهدين أولم يعلموا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من ربهم فَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ مِّنْ لَّدُنْهُ قَرِيبٌ ۖ وَاتَّقُوا أَحْسَنَ مَا عُوذَ إِلَيْكُمْ من رَبُّكُم مِّنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ يا قوم اللعاب دوثا وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حشرة علنا ما كنت في جند الله وقول نفسي يا حسرة على ما فردت في جنب الله